الاوها لو بك يا فارس لو بك يا فارس خياله زين بالحطه السمراء لباسه عز زين بالحطه بنى خيمتنا بنصي نحبانك لمتنا بالجودس نبني خيمتنا بالعزم الغزي همتنا وطاف في حلو دلالة بالعزم الغزي همتنا وطاف في حلو العادي صووي برصاصك بالراحين بدي اوطالت ادي صووي برصاصك بالراحين بدي اوطالت دار العز ديارا اللي دي ما ناتت دم حصانا دار العز ديارا اللي دي ما ناتب جمح. فتح تبقى الاصيل بالفدا ود الجابيل يا الفتح تبقى الاصيل بالفدا ود ورجالك يحمون الديره وارواحنا الهم قداما قد ورجالك يحمون الديره وارواحنا الهم قداما قد جابتنا حضروا بالناخ رباتنا فلسطين إنا الجابتنا حضروا بالناخ رباتنا حبناها وهي حبتنا هذا العيش دولا فانا حبناها وهي حبتنا هذا العيش دولا فانا Some love.